لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطع السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق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 لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى